بسم الله الرحمن الرحيم لا نزال في مواضع زيادة وأخذنا زيادة الهمزة وأنها تزاد متصدرة ومتطرفه ومعنى هذا أن الهمزة لا تزاد متوسطة إنما الهمزة إذا حكم عليها بالزيادة لابد أن تكون إما متصدرة أي في أول اللفظة أو متطرفة أي في آخر اللفظة وأخذنا شروط زيادة شروط زيادتها متصدرة ومتطرفة وأخذنا التنبيه على كلمة أعداء ثم قال خامساً زياده التاء تزاد في المواضع التاليه في التانيث نحو قائمه هذا واضح التاء التي التاء التاء المربوطه هذه زائده التاء المربوطه في الاسماء زائده سواء كانت التاء للتانيث أم كانت يعني كانت للفصل بين المذكر والمؤنث أم كانت للمبالغة أم كانت للنسبة أم كانت هذه التاء لتأكيد المبالغة أم كانت عوضا أم غير عوض كل تانيث مربوطة هي زائده فمثلا التاء في قائمة للفصل بين المذكر والمؤنث ما هو المذكر قائم والمؤنث قائمة فهي تاء الفصل بين المذكر والمؤنث وما هي التاء في داعية هذا انسان داعية لماذا للمبالغة وما هي التاء في علامة لتأكيد المبالغة لأن المبالغة موجودة من صغة فعال فالتاء هذه لتأكيد هذه المبالغة علامة نسابة فهامة وما هي التاء في أزارقة وأشاعفة وجعاردة هذه تاء نسبة تاء تدخل في النسبه في النسب وما هي التاء في عده عده تاء عوض عن الفاء وثبه وعزه هذه تاء ماذا اما انها عوض عن الفاء عده ما هو الساقط من عده الواو في اوله عوض عنها التاء ما هو ساقط من سنه سنه خذناه في المتممه لام الكلمه سنه ون او سنهن ماذا عوض عنها التاء تاء تعويض ايضا زائده زائدة للتعويض اذا التاء في التانيث زائده الثاني في اول المضارع نحو تقوم وتتعلم في أول الفعل المضارع التاء زائدة لأنها لأنها ماذا؟ إما للخطاب أو للأنثى للخطاب مثل أنت تقوم ما هي التاء؟ نعم يا باتميم أنت تقوم التاء هذه زائدة تدل على ماذا؟ انا أقوم تدل على المتكلم أنت تقوم على المخاطب وإذا قلت لك هي تقوم مخاطبة هي كيف هي مخاطبة نعم تدل على الغائبة إذن التاء تأتي للمخاطب تأتي للمخاطب وتأتي للغائبة للمخاطب أنت تقوم وللمخاطبة ستزيد الياء أنت تا تقومين تزيد الياء والنون وللغائبة تقول هي تقوم هند تقوم الهندان تقومان التا للغائبة في حق الأنثى قال في اول المضارع نحو تقوم وتتعلم الثالث في الاستفعال والتفاعل والافتعال والتفاعل وما تصرف منها هذه الصيغه الان استخرج على وزن ماذا يا حبيب استخرج على وزن استفعل ما هو زائد الهمزه هو السين الهمزه والسين والتاء اذن التاء في استفعل وما تصرف منها زائده استفعل يستفعل استفعالا استخرج يستخرج استخراجا التاء زائده في الاستفعال وما تصرف منه في الاستفعال ذكرنا المصدر لان المصدر الاصل وما تفرع عنه اي في الفعل وفي المضارع والامر واسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان واسم الزمان والمصدر الميمي كل هذه متفرعة عن المصدر فالتاء في هذه زائدة في الاستفعال وما تفرع منه وفي التفاعل أيضا وما تفرع منه تفاعل على وزن التفاعل والافتعال وما تفرع منه والتفاعل وما تفرع منه التاء في هذه كلها زائدة التاء في هذه كلها زائدة انتبه الان قال في الاستفعال وما تصرف منه وفي التفعل وما تصرف منه وفي ماذا الافتعال وما تصرف منه الرابع التفاعل وما تصرف منه الاستفعال مثلا الاستخراج ما تصرف منه ماضي مضارع امر اسم فاعل اسم مفعول اسم مكان او زمان او مصدر ميمي ناتي بالأمثلة ماضي مثل ماذا ستقول استخرج مضارع يستخرج امر استخرج اسم فاعل مستخرج اسم فعل مستخرج اسم مكان مستخرج اسم مكان وزمان مصدر ميمي مستخرج التاء في هذه واحد ثنتان ثلاثة أربعة خمس ست سبعة ثمان تسعة في هذه التصرف التسعة مع المصدر التاء فيها ماذا سائدة في الاستفعال وما تصرف منه التاء زائدة سيأتي بعد ذلك في موضع زيادة السين سيقول لك السين تزاد في الاستفعال وما تصرف منه ايش معنى ما تصرف منه كل ما تصرف من الاستفعال فالسين فيه زائدة التفاعل مثل التكلم التكلم على وزن ماذا التفاعل الماضي تكلم المضارع يتكلم الأمر تكلم اسم الفاعل متكلم اسم الفعول متكلم عنه أو فيه تكلم فيه اسم المكان متكلم هذه أيضا التسعة التأو فيها ماذا التأو فيها زائدة الافتعال مثل الانتصار ها الان... نعم الانتصار الماضي ماذا تقول انتصر المضارع ينتصر الأمر انتصر اسم الفاعل منتصر اسم المفعول منتصر عليه اسم الزمن والمكان منتصر فيه تاء في هذه التسعه أولا فيه تاء التاء زائدة التفاعل مثل نقول التناصر الماضي تناصر وهذه يتناصر بعدها تناصر وبعدها متناصر وبعدها متناصر عليه وبعدها متناصر فيه تاء ولا ما فيه تاء تاء زايدة فيها كلها طيب انظر الآن التقطيع التفعيل التفعيل مثل التقطيع أو التدريس التدريس التدريس هذا ما هو التدريس مصدر مصدر الماضي ماذا درس المضارع يدرس الامر درس ان الاسم الفاعل مدرس اسم المفعول مدرس هذا مصدر مدرس تبي التفعال مثل التطواف التطواف الماضي طوف المضارع يطوف الامر طوف اسم الفاعل مطوف، اسم المفعول مطوف، والثلاث الأخيرة مطوف، اسم المكان والزمان والمصدر ميمي. ركزوا الآن. هذا القسم ألف، هذا القسم نقول ألف هكذا، وهذا باء يقول لك التاء زائدة في الاستفعال والتفاعل والافتعال والتفاعل وما تصرف منها أي حيث تصرفت تجد التاء الزائده ثم سيقول وفي التفعيل والتفعال دون ما تصرف منها أين الآن الزيادة في التاء؟ في المصدر فقط تدريس تطواف الذي تصرف منها درس هل فيها تاء لكن تناصر انتصر تكلم استخرج فيها تاء فيها تاء إذن في التفعيل وحده فقط دون ما تصرف منه وفي التطواف وحده دون ما تصرف منه واضح واضح يا عبد الرحمن محسن طيب نقرا الان انه قد شرحنا وبقي ان نقرا قال في الاستفعال والتفاعل والافتعال والتفاعل وما تصرف منها نحن استخرج ويستخرج واستخرج واستخراج ومستخرج ومستخرج ومثله وتقطع وتصاريف وتصاريفه واقتدر وتصاريفه وتضارب وتصاريفه الرابع قال في التفعل وما تصرف منه أيضا يدخل في الألف قلنا في التفعل وما تصرف منه يدخل في الألف في القسم ألف نحو تدحرج وتصاريفه وستاتي أوزان الملحق بتدحرج في باب الفعل ماذا تقول التفعل التدحرج الماضي ماذا تدحرج المضارع يتدحرج التاء موجودة الأمر تدحرج التاء موجودة اسم الفاعل متدحرج التاء موجودة إذن هناك إضافة التفاعل ولم تصرف منه للتنبيه على الملحق أو زار فيه قال وستأتي أوزان الملحق بتدحرج في باب الفعل عند أوزاني الفعل الربعي لأنه من الرباعي الثلاثة الأربع الماضية الاستفعال والتفاعل والافتعال والتفاعل من الثلاثي أما التفعل من الرباعي فلذلك أفرد لأنه من الرباعي ولأن لأن فيه أوزان ملحقة به يأتي الكلام عليها الخامس في التفعيل والتفعال دون تصاريفهما مثال ذلك التقطيع مصدر قطع والتطواف مصدر طوفة فالتاء الزائده فيهما تلحق المصدر دون فروعه واضح التدريس التقطيع تلحقت المصدر دون الفروع والتطواف لحقت المصدر دون الفروع واضح طيب قال زيادة السين تزاد في الاستفعال وفروعه نحن استخرج ويستخرج واستخرج واستخراج ومستخرج ومستخرج نبهنا عليها أن السين زائدة في الاستفعال وما تصرف منه نكتفي بهذا القدر